أما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله خلق الله الموت والحياة ابتلاء للناس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كتب الموت على كل العباد إنسهم وجنهم حتى الحيوان فلا فرار ولا أمان كلنا كل من عليها فان ويبقى وجربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون إن فقد الأحباب من الأهل والأقارب والأصحاب ابتلاء يبتل الله به ليكفر به الخطايا يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا عزن, عزن ولا هم ولا غم إلا كفر الله بها من خطايا إن المصيبة احيانا يكون لها أثر على نفس المصاب يُذْهِلُهُ عن تذكر ما يشرع له ان يقوله عند المصيبه وحلولها لان الصدمه الشديده ولهذا هو بحاجه الى من يثبته ويصبره عند المصيبه ويذكره الاجر والثواب للصابر والمحتسب النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر تبكي على ولد لها فقال لها اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به ثم ذهب النبي قيل له هذا رسول الله فأتته وليس عند بابه حادب فقالت يا رسول الله لم أعرف قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالحب المصاب بحاجم ثبته ويقوي صبره ورضه عن الله ولهذا شرعت التعزية فالتعزية لها فضل عظيم وهي عبادة لمن أخلصها لله يقول صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يعز أخاه في مصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة ويقول أيضا ما من مؤمن يعز أخاه في مصيبة إلا كساه الله من خذر الجنة, من خضر الجنة ما يغبط, ما يغبط به ويقول من عزى مصابا فله مثل اجره مع ذلك ان التعزي حق للمسلم وموقف المسلم اخاه بالرخاء والشده سواء والتعزيه تسليه المصاب فيذكره بالله ويعلمه ان هذا قضاء الله وقدره ليرضى ويصب ويحتسب الثواب عند الله ليرضى ويحتسب الثواب عند الله جل وعلا فكل لفظ يمكن أن يسلي به صاحب المصيبة فليأتي به من غير غلوء إفراط ولا تفريق أيها المسلم فليأت بل يعزي أخاه المسلم أيها المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه رفعت لهم رفعت له أحد بناته ابناً لها يجود بنفسه فقال لله فقال قولوا لها لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء باجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب دخل على أم سلمة يعزي أبي أبي سلمة فقال اللهم أغفل لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه بالغابرين وأغفل لنا ولو أجمعين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه ولما ما قتل جعفر بن عدي طالب عز النبي أصقل النبي اللهم أخلف ج في أهل وبارك لعبد الله بن ابنه صفقه يمينه هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعزي اصحابه فاذا قال المعزي احسن الله عزاكم وجبر مصابكم وغفر لميتكم كان ذلك عملا صالحا ايها المسلم ان من آداب ذلك ان تكون التعزيه بعد موت الميت سواء صلى عليه او لم يصل عليه وان هذه التعزيه لا تتقيد بايام معدوده بل يعزي ولو بعد ايام ثلاثه ما دام حر المصيبه لانه بعاد بحاجه الى من يصبره ويثبته والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم ويسن للمسلم الاسترجاع وذكر الله والثنا عليه قالت ام سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ما من مسلم يصاب مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا اجره الله في مصيبته قالت فلما توفي ابوس قلتها ثم قلت من بعد أبي سلم من مثله أول بيت هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت فخلف الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المسلم إن هذه التعزيه حق للمسلم عليك لتعزيه وتقف جانبه وتضمد جراحه وتصيب الصبر والاحتساب والرضا عن رب العالمين والله على كل شيء قدير أيها المسلم السنه عند احتضار الموت السنة إذا حضر الموت للإنسان أن يكون من عنده يلقنه لقنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله برفق وسهولة من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه ويذكر عنده خيرا يوجه الى القبله فيقبلة قبله احياء وامواتا يغمض عينيه هكذا السنه التي دلت عليها سنه محمد صلى الله عليه وسلم والبكاء على الميت جائز فإن البكاء لا يسأل المسلم أن من هي أن إنما من ينьяح وشق الجيب ولطم الخد أما مجرد البكاء والحزن فهذا أمر طبيعي فالنبي صلى الله عليه وسلم على المي... على بكى على على عند فقد حبيب إبراهيم قال جاء بالحديث أنه رفع عليه ابنه إبراهيم فقبله وشمه فلما نزل, فلما نزل به الموت جاء يقبله ويقول ان ويقبله ويقول كيف قال ابن عاوب يا رسول الله قال ابن عاوب ان هذه رحمه من الله ان القلب لا يحزن وان العين لا دموع ولا نقول الا ما يرضى الرب وان يا ابراهيم ولا قال أنس لما توفي المضعون رأيت النبي يقبله حتى رأيت دموعه تسيل على قدع المضعون بكاء رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم دخل الصديق رضي الله عنه على النبي بعد موته فكشف عن وجه وقبله وقال بي أبي أنت وأمي لن يجمع الله عليك بين مئتين أما الموت كذب الله وقد اتهى ولن يجمع الله عليك بين موتتين قالوا ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا منادي يعزي يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك وخلفا من كل فائد فبالله ذيقوا وعليه توكلوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها المسلم ان السنه, إن السنة المبادره بتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاه عليه والدعاء له وقضاء دينه والاهتمام بهذا كله ايها المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم ان يغالي في العزاء فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام من اهل الميت والاجتماع عليه من النياحه يعني ان اهل الميت لا يصلحوا طعاما لغيرهم لكن يتاهم من غيرهم فلا مانع من غير غلو او دعوه اليها او تحويل العزاء الى موائد ضحك وسرور وكأن, وكان الموت لم يكن فان الموت بعضه وكباب الموت عائضا وزاجرا فتصنع الطعام جائز لكن بطريقه لا تقتضي المبالغات إن كثيراً من إن بعض أبناء المسلمين يغلو التعزية فتراه يخرج من بيته ويستراحة او فندق ليقيم فيه العزاء وهذا خلاف المشروع فالعزاء مشروع في البيت في السوق في المسجد في أي مكان أما تخصيص موضع واستجار مكان والخروج من البيت لضيقه واتخاذ مكان فسيح لذلك هذا انفاق في أمر في انفاق في شيء ما شرعه الله فلينتبه لذلك وليهتم بالأمر الشرعي فإن هذه المصائب صايب لكن المؤمن موقف الرضا والتسليم لا افراط ولا تفريط أيها المسلم أيها المسلم إن النبي صل... أيها المسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحاد على ميت الا على زوج أربعة أشهر وعشرا فنهى الاحداد على الميت اكثر من ثلاثه ايام وانما شرع ثلاثه فقط وما سوى ذلك فالاصل عدم هذه الامور اسال الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه انه على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا لبشر من الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل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 وصبر ورضا عن الله جل وعلا لا تنترك المصائب تخدر أعصابنا وتمنعنا من التحرك والعمل وأن نتخذ من المصيبة وسيلة إلى تعطيل أعمالنا وترك واجباتنا وتبديل مواعيدنا وإظهار الحزن الدائم لا هي تعزية ودعاء للميت ورضا بقضاء الله أما أعمالنا ومواعيدنا والتزاماتنا فلا يجوز أن نلقيها لاجل ذلك لأن هذا في حذر شديد علينا أن نعزي, نعزي الميت نصلي عليه نقف بجانب أهله لكن نعطل اعمالنا او أو نلقي باللوم على من لم يصبر معنا أيام معينة من لم يصبر معنا أيام معينة نلقي عليه اللوم ونصبه بتقسير بحقنا هذا أمر غير مشروع فالبعض ترىه عند الميت يجتمعون ذات أيام ويعطي أعمالهم ومواعيدهم وتكون هذه الأيام أيام أقل وشرب وتسلل وتترك المواعيد ويبطل لها بدعوى أنها أيام عزا وهذا كله غير مشروع سلم وعز وانصرف أما هذا الجلوس الدائم الطويل وتعطيل الأعمال وعدم الاشتغال وإلغاء المواعيد والارتباطات فكل هذا لا دليل يؤيده فلنتق الله في أنفسنا أيها المسلمون إن الله جل وعلا اعز هذه الأمة ورفع قدرها وجعلها خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس أكملها الدين وأتم عليها النعمة وبعث فيها سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم به الرسالات والشرائع كلها ونسخ به كل الشرائع قبله ايها المسلم ان الله جل وعلا ادبنا وعلمنا امور ديننا ودنيانا ارشدنا الى ما في عز نفوسنا وقوه ايماننا وعلو مكانتنا ورفعتنا فقال لنا في كتابه العزيز واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم امر الامه أن تعد قدر استطاعتها لعدو العده قدر استطاعت ما استطعتم من قوة ما استطعتم أي ما قدرتم عليه قوة الإيمان قبل كل شيء قوة العقيدة وثباتها قوة الثقة بالله والترك عليه قوة العلم والمعرفة قوة الاقتصاد والقوة قوة الثقابة القوة العسكرية إعداد أمة إعدادا صحيحا صحيح صحيح صالحا اعدادا استقبال اي بلاء استقبال اي بلاء واي محنه تكون مستعده دائما وعلى الابد بقوتها المعنويه وقوتها الماديه والعسكريه تكون دائما مستعده تربي شبابها وتدربهم على الجد والاجتهاد وترفع وترتعد علابهم عن السفاسف الاخلاق والاعمال تعدهم لاي يكون رجال غد قادم مستعدين قادم توفيق الله على الدفاع عن دينهم والدفاع عن عقيدتهم والدفاع عن بلادهم وعن محارمهم يكون دائماً على الاستعداد لكن المصيبة أن قوة الأعداء تغلغلت في قلوبنا واصبحنا نرهب أعداءنا ونفكر ونؤمل وكأننا لن نستطيع أن ندبر شيئاً إلا بعدما يمد أعداؤنا وأننا لن نستطيع أن نقف على أقدامنا وحدنا بل لا بد من إعدائنا على مخضع لهم فيما يريدون ويت ويتامرون علينا وهذا كله من ضعف إيماننا وقوة إدراكنا نحن أمة مسلمة أمة مؤمنة يجب أن نتربى على الخير والجد والنشاط ونلغي الكسل والعجز ونطلع إلى مستقبل سعيد ونربي أجيالنا تربية صالحة والأمة الإسلامية متى ما عدلت إلى دينها وإلى إسلامها رأت الخير والسعادة أما ان تبقى الامه تدبر الأعداء فيها ما تدبر وتغير مقامها وتغير أيضاً وتغير معادلات العسكرية تمد هذا وتقطع من هذا فيوم في لها رأي ويوم لها رأي آخر كل ذلك استضعافاً لنا واستغفالا لنا واشعارا باننا ليس لسنا بشيء وانما نتابعون لهم ويجب ان نخضع لهم ان هذه المصيبه يجب على أن ان تكون واعيه مفكره مستعده دائماً وأبداً تربي ابناءها اكثر خيراتنا شريان حياه تحت اقدامنا ومع هذا فالخوف والرعب في قلوبنا من اعدائنا وكاننا لن نستطيع ان نحل مشاكلنا ولن نستطيع ان ندبر امورنا حتى نرجع الى اعدائنا كم فرقوا بلادنا ومزقوا شملنا ولقد بين ابنائنا حتى اصاب الاسلام مسرح لمؤامراتهم ومسرح لمنهم والمؤامرات السيئه فرقوا الامه شتتوا شملها جردوا أبنائها اوقعوا فيها من البلاء ما اوقعوا أعداؤنا هم اعداؤنا بالامس واعداؤنا باليوم يجب على أن تستشعر بأن أمة مسلمة أمة لها القيار الصحيحة أمة يجب أن تربي شبابها على التربية الصالحة دينيا وقوه وقوة عسكرياً وقوة وكل ما دعو اليه إليه أن ننهض أمتنا فالعقول غير مقبورة ولكن ينفج الاخلاص والصدق في أمورنا كلها فانا لله وإنا اليه راجعون إنما يتأم واقع أمة واقع دائها وأنهم يعتقد سياستهم معنا متقلبة يوم مع كذا ويوم مع كذا يوم يمدها هؤلاء ويوم يقطعوا دمها هؤلاء لماذا هذا التناقض وهذا الاضطراب إنه يدل على أنهم لا يريدون خيرا وإنما يريدون أن يخضعوا إلى ما يريدون وإلى ما يشتهون هذا كله ضعف وهوان إننا أمّة مسلمة فضلنا لله بهذا الدين. جعل خير امه وجل للناس يجب ان نحقق هذه الخيريه في انفسنا وفي واقعنا وفي تصرفاتنا لنواجه كل الكوارث وكل المؤامرات بقوه ايمان وصبر وعزيمه اسال الله ان يجمع الجميع على طاعته وان يوفق المسلمين ويحجم لهم ويعيدهم من التفرق الاختلاف وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان ينقذ هذا الشعب المسلم شعب الشام من هذه الضلالات ومن هذه المؤامرات ومن هذه المؤامرات الدنيه مزقت هذا الشعب المسلم وشل بلاده فيعيش بردا قارصه وحياه تعيسه اسال الله السلامه والعافيه انها عبر وعظه ان الامه يجب ان تعي واقعها وان تكون دائما متفهمه لقضاياها وتعلم ان عدوها لن يكون يوما الناصح لها عدوها لن يكون ناصحا لها هو غاش لها مهما اراد وما أو ما أظهر من المحبة أو الموالاه لكن العدو اللدود ترى لتصرفاته في ميوله مع هؤلاء ومع هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد الجليل كل خير سددوا في اقواله واعماله واعمده بالصحه والسلامه والعافيه وجد عظيم ولي عهدي ونائبه واجمع جمعنا واخوينا بالتقوى انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم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 وان ييتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلهم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون